بسم الله الرحمن الرحيم والضحى واللين إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من لولا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضدا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأم مريتى فلا تظهر، وأم السائل، فلا تنهر، وأم بنعمة ربك، فحدث.